أنا وانت ننعى فاطم تلزيتي أنا وانت وبدأ مع هاي المسيء أنا وانت ننعى فاطم تلزيتي أنا وانت وبدأ مع هاي ونذكر علي الجاري الجليل الطاهره ونذكر الجليل <تصفيق> الطاهره <تصفيق> انا وانت <تصفيق> ننعى انا وانت, أنا وإنت انا وانت يعني انا وانت وبدمع نذكر علي الجره يعني النار ماجورين شاء الله يا علي الطاهر ما أجري إن, إن شاء الله أنا وإنت وبدأ مع هاي المسيئة أنا وإنت أنا وإنت <تصفح> <کیطرب> وبدأ هاي المسيئة نذكر علي الجارة الجليل الطاهرة ونذكر علي الجارة وان الثاني <تصفيق> بالهادي الزهرو روحنا بالهادي <تصفيق> الزهر روح ودوم والخير بيها قبس من نور القلال ويشهد الباري عليه ما خسر والله اللي ما خسر والله اللي ولا يخيب اللي الزيتية فاطمة باب النجاة الدائمة والنار ذيك الحاطمة موجر للي أذيها فاطمة مني من آذاها فقد آذاني حب الزكية فاطمة باب النجاة الحاطمة والنار رزيك ما بالنجاة الدائمة والنار رزيك الحاطمة موجرة للاذي بل اسم مبخر الكل البرايا ضل يسمها شمع يضوي للهداء وبالشيدة يد حاضرها الجديد <تصفيق> <تصفيق> ana wenat anafa bisiyana wenata another kur barak Allah ki jalil taher ya لخادم الحسين الشاعر احسان الصياد الهنداوي الزهر روح النبي الهادي ودوم ظال يبتخر بيها قباس من نور الجلالة ويشهد الباري عليها ما خسر والله اللي ما خسر والله اللي يحبها ولا يخيب اللي حب الزكيه فاطمه باب النجاة الدائم والنار ذيت الحاطمة موجرة لليأذيها ضلق سمها مبخرة لكل البراية ضلق سمها شمعة يضوي للهدا وبالشدا يدعى انا ونتا انا ونتا ونذكور باركة بكم يعني مأجور ان شاء الله ويبوها الهاد عاشت وقضت ويا جل عمره ومن نبيع وحي النبوة نورت جبوة بكرة وخدمتي تاج الرسالة عودها ونوار عودها ونور لنظر ومن انفقاد سيد البشر والحزن حاط يمهو حضار صوبها من بعد الدار وبقيت تسلي بصبرها العين تهمد من ديمة لجلك نبينا لعنت ام تصرخ المخ تاعو وانا تبكي من تدزا خيره على الجزائر من تدزا كماه اجي انا وين <تصفيق> انا وإنت انا فاطمه انا وين وتابع هاي البسيه انا وينت جللي بارك مدكم صلوا عليها الجره الكثير وقضت ويا جذ عمرها ومن نبيع وحي النبوة نوريت جذويت فكرها وخدمتها تاج الرسالة عودها ونور النظرها من الفقاد سيدي البشر والحزن حاطية مهى وحضار صوبها من بعد الذهار وبقادت تسلي بصبرها العين تمر من دي مال نبينا العين تمد تصرخ المختار وين العين تمد من ديمة لجلك نبين العين تمد تصرخ المختار وين وتبتي من تدذكر هالجالي ايه اه وتبتي من تدذكر هالجالي انا وين انت انا نعباطم ترزكيه انا وين وبدنا نعايل مسيه انا وين نعباطم ترزكيه انا وين وبدنا نعايل مسيه ونذكر عيال جاره هلي يعني انا ونت ننعاب باطل كذبيه احين غمضت عين ابوه احين غمضت عين ابوا عاشت بلوع وحزينين وبيت للاحزان نصبت تقصد وتنعى نبيين تنادي ابويا تنادي من بعدك يا ابويا جارة الدنيا عليا <تصفيق> اتنادي من بعدك يا بوية جارة الدنيا علينا من رحيت يا نور البصار شفنا الظلم شفنا القار جمر النوايب والكدوار بالقلوب يسعى يستعر بينك يمتى تحضر تنظر الحال وتشمني يمتى بويا ول تضمني يمتى بويا ول يمتى تحضر بويا ول صدرك بعدا بعدك, أنا صابر. هل جاي؟ هل بعدك انا وانت ننعفاق تنسيجية انا وانت واذنذح هاي انا وانت ننعفاق تنسيجية انا وانت واذندمح هاي ونذكر علي الجارة انا وانت ننعفق انا وانت ننعفق امتسي الدار جنت التعتني الدار جنت التعتني دار ابو الحمدات شان نورك يشع بيها وباسمك المهيوب نور صار للظلام غاية وبالغدر هالغاية تظهار تعنوا الى وبك الحقيد وتعبدوا اعلى وصوابهم ظلب الشبيت اش ما تمر ايام تكبار عالزيتية تعدى واصحاب السقيف عالزيتية وصابة والزهر الشريف عالزيتية تعدى واصحاب على زيتيه وصابور من امكسره هل يعني ايه رب الله امن ارجع لي للطاهره انا ونت نذكر عليها الجبال رجلينا الطاهره من عواطفك من اثر من اثار بيت المصيب ظلت الزهر بألمه والاجال هل يلجأ واعتناه وقعد يمهي اخاذ روح الزهر لا اخذ روح الزهر لا تنصات يدوي ضرب سما من الحسن انت الكرام وحشيان عنوان الشيم وزي نب تنادي يا بلى افراغ تشبد ينحى بو دمع يسيلة والصوميد للنعاش رايد يشيلة والصوميد ينحى بو دمع يسيلة والصوميد للنعاش رايد يشيلة ولم لا كنت نظره على الجالي ولم لا انا وينت باركة ببئكم وم بدمع المصايب الي يا يوم ويلاه وبدمع المصايب, ويلا المصايب نحني فقد الزهره منا نواصباتنا بالادي وعباد ما يبطال علمنا نضال انصار الزيتية نضال انصار الزيتية وباسمها الخوط اسمنا عنها الدروب لا ما وعن حبها ابدا ما نتيل ومصاب لمن يحيل نحسي المحجوب يمنى نواسي شخصة فنفوقات بضعاتنا بينا نواسي شخصة وفاقيت بضعاتنا بينا نواسي شخصة بهالمساكل ناعدين نواسي شخصة وفاقيت بضعاتنا بينا نواسي شخص هل مساكننا والدامع من عنا جاره هل جالي للطاهره والدامع من <تصفيق> عنا جاره هل جالي للطاهره انا ونته في <تصفيق> الحضات الزكيه انا ونته another kora aliyan jara al jaleel al taheera another kora aliyan jara al jaleel al taheera adawent lil afad intisjeer وللوع وجين يجري دمعها ابليال يدفنها الصمد ابليال يدفنها الصمد وبدمع حدارسمها ما تريد اهل الضلال ما تريد اهل الظلالة البنظلوم كسرى وضلعى يحضرون هالليل الدبين ودلالها عليهم يحين وينسون ايام الحزين التريش تشكل اللي ظلمها بحزن يا مربي سطرها يا ناعم صيبه الزهره يا <تصفيق> ناعم سطرها وابدي بدمعه عيونك سطرها اذكر من اجل الظالم اذكر من اجل الظالم سترها وطاحت عثر الزهره ايها الذكي الزهره باكر ابدن الهاي البرية توقف بساحة المحشار تبتدي بأول قضية اتفوف بفاضيل تطلعها وتضال تبشي الزتية وما تسلبي بكسر الضيل ولو عيت قلوب هل من صديع مالسال في مكسر الظليح ولعن صدر في دع مالسال ما تبين ظلمتها البيض الموهل أعادي انتقيم من القطع كفيا يا الباري تنادي وهل وبال ام البنين تقدم الهادي امات احكي عن جرحين جيبين لمن هذه تبكي وتوين ياحكي عن من هالمتن ياحكي عن جرحي تجفي يحكي عن جبين